وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آيَاتُنَا بِيِّنَتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن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 قابل فلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويا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 قل لله أسرع مكرًا إن رسولنا يكتبون ما تمرون هو الذي يسيئكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في القلّك وجرئين بهم وجرئين بهم بريح طيبة وفرشوا بها جان بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا, لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاغوا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فلما يبغون في الأرض بغير الحق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 أَرْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنْ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْزُ قُرْبَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْزُ قُرْبَهَا وَزَيَّلَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا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 تفكرون والله يدعو إلى دهر السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة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 وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءَ يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فان انتكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 وما كان هذا القرآن أي يُفترَى من دون الله ولكن تصدِّق الذي بين يديه ولكن تصدِّق الذي بين يديه وتفصِّل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولونَ فَتَرَى قُلْ فَأَدْوَبْ سُورَةً ودعوا ما من دون الله ودعوا ما استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولن يأتهم تأويله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 إِمَّا لُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نُرِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ وَاللهِ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجذون إلا بما كن.